Surah Al-Fatihah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 ذكرته وتعيها أذن وعيه ليني أن لكم تذكرته وتعيها أذن وعيه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة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 انك عني سرقانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذراعها 70 ذراعا فاسلقوه